بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذك بهما رفته في دين الله إنكم إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما قادم ألفة من المؤمنين، الزاني لا يَذْنَ. ينكحوا الا زانيه او مشركا والزانيه لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهازة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 فسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أم تشهد أربعة شهادات بالله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 زيم خيرا وقالوا هذا إتقم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عيد الله هم الكاذبون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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ شيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُلْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ 121-والله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا واليعفوا وليصفحوا, وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِنَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ, آبائهن أو آبائهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم هيكونوا فقراء أيونهم الله من فضله والله واسع عليهم واليستعثف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوم من مال الله الذي ياتكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي ترتو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ, فإن الله مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَةً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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عوده ووجد الله عوده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظل مات في بحر النجيم يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظل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 ألم تر أن الله يسجِّس حاباً ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد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 فمنهم من يمشي على بقيل ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير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 وإذا دلووا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم معرضون وإياك لهم الحق يأتون إليه مذعين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 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقُهَا وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقُهِ, ويخش الله ويتقه فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِنَّ لَئِنْ أَمَرْتَ لَمْ يَخْرُجَنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإذ تولوا فإذ تولوا, فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإذ تطيعوه تهتدوا وإذ تطيعوه تهتدون وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كمستخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أَن يعبدوني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذُّ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِكَ سَلْمَصِينَ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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرا ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحا اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرجون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 الجامعين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله